طعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر إننا خافوا من ربنا يوم نعبوسا قنطرة فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وشرورا